بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل المنائكة رسولا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 waar je en er هل من خالق قَالِدِ كُنْ لِبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ وَإِنَّ اللَّهَ لَتُرْجِعُ فلا تغرنكم الحياه الدنيا, فلا تغرنكم الحياة الدنيا 111. عدو إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير 112. <تصفيق> كَمْ قَفَّوْا لَهُم عَذَابٌ شَدِيدٌ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ حُسْنُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ En dat is ook een 129. فأرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا بذل أوضع دموعها كذلك نشوك من كان يريد العزة فللله العزة. جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب 118. ومكر أولئك هو يبور 119. خلقكم من ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنفا 129. تلبسونا وترى الفلك in ام يُنَبِّئُكَ مِثْلُ ي يَا شأن ربهم بالغيب وأقام الصلاة، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه. وإلى الله المصير وما يخدر الأمى والبصير أفق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا En wat is het nou met de vinger? Wat is het 118. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوان الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلى نيته يرجون تجاه يرجون قجارة لم تغور لي وفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكر او ان لي من الكتاب والحق قوم صدق لما بين يدينا الله عظيم بصير، ثم أورثنا الكتاب الذي نصفناه من عبادنا، فمنهم ظالمون. ZANG Alhamdulillahi alladhi بنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصبون waar na jemers na En ze La jemsen fiya لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذا ولو كان نعما اعلم نعم الكم ما يتذكر فيه من تذكر وجاء فذوقوا فما له من نصير ان الله عالم غيب السماوات والارض انه ذات الصدور 110. هو الذي ما إن داربهم إلا مقتاً، وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إلَّا خَسَارَةً قُلْ أَرَأَيْتَ بعلمون بعضهم Samu! wil men rusten, is het alleen maar voor de mensen We are sing.